ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيعوا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خابية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب يعقلون بِهَا أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل بالصر ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده.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 ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنكم الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم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 الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصنون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس غرب مثل فاستمعوا له إن